Surat الرعد rat Bismillah الرحمن rahman rahim Alif Lam Mim الكتاب والذي من ربك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 وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآل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 هناك بالسيئه قبل الحسنه وقد قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه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 119. ومن القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء ألفنا رد له وما لهم من, دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوف 117. ويشئ السحاب الثقال 118. الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد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 118. يجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 119. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لانفسهم نفعا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه فتشابه الخلق عليهم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 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَنَّ لَهُم فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ بِهِ أولئك لَهُمْ سوء 111. وبئس المهاد 112. يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 113. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا و قناهم سرّهم وعلانية ويدرعون بالحسن السيء أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم, ومن صلح من آبائهم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 الا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما به كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها لتتلو عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا هو إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أَنَّ قرآنا سيرت به الجبال أو اَمْتِنِ الْأَرْضَ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جميعا أَفَلَمْ ييأس الَّذِينَ آمَنُوا أَن لو يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ لَهَدَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بما صنعوا قارعة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 117. فكيف كان عقاب 118. هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 110. ومن يضلل الله فما له من هادي لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشط وما لهم من الله من مثل الْجَنَّةِ التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتَيْنَاهُمْ الكتاب يفرحون بما أزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل ولنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما أب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْمِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يمحو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبت